عليك عيون لا بتنافق ولا بتكون وفيها من الامان مخزون وفيها من الجمال الاسرار عليك كلام يمشي الحزن وبقى تمام يطمن قلبي يرجع خام فكون انا وانت al